بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فاحييكم ايها الاساتذه الكرام في المجلس السادس والثلاثين من مجالس مدارسه كتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من جموع السالمة من جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم ومن التثنية وندخل اليوم ان شاء الله تعالى في دراسة جمع التكسير فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم جميعا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في دار التكسير تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرا مقدرا كفلك بضم, بضم فسكون للمفرد والجمع فزنته في المفرد كزنته قفل وفي الجمع كزنة أست وكهيجان لنوع من الإبل ففي المفرد ككتاب وفي الجمع كرجال جمع التكسير تعريفه كما تعلمون يقول هو ما يدل على أكثر على أكثر من اثنين وهذا أمر طبيعي بالنسبة للجمع أي جمع هو أكثر هو أكثر من اثنين لكن الفرق بينه وبين جمع السالم جمع السالم جمع السالم نحافظ على المفرد ونضيف علامة الجمع الواو النون أو الياء النون في جمع المذكر السالم الألف والتاء في جمع المؤنث السالم إضافة إلى المفرد دون تغيير في احرف المفرد. في جمع التكسير يحدث تغيير في صورة المفرد لذلك يعني بمعنى قال تكسير نكسر حروفه فندخل حرفا بين حروفه نزيد حرف ننقص حرف نغير في الضبط نغير في التشكيل لذلك سمي جمع التكسير ولذلك قال بتغيير صورة مفرده صور هذا التغيير صور هذا التغيير قال اولا بتغيير صورة مفرده تغييرا مقدرا يعني احنا نقدر في تغيير لكن اللفظ واحد مثل كلمه فلك كلمة فلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع تطلق على المفرد وتطلق على الجمع فالتغيير ليس ليس تغييرا ظاهرا لا في تغيير في التشكيل ولا في زيادة حرف ولا في نقص حرف إنما اللفظ هو لفظ واحد إنما التغيير مقدر فالمعنى هو الذي يدلنا على أن هذه الكلمه الفلك هل يقصد بها المفرد أم يقصد فيها الجمع؟ قال الله تعالى في الفلك المشحون في سورة الشعراء في الفلك المشحون هذا مفرد في الفلك مشحون وفي سوره البقرة قال والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر أفدنا هنا بأنه المقصود هنا الجمع المقصود هنا الجمع إذا نفس اللفظ لكن التغيير هنا مقدر تقدير, تقدير لأن المعنى مختلف بين المفرد وبين الجمع والسياق والذي يحدد لنا هل هو يقصد به المفرد أم يقصد به الجمع لذلك قال مقدر كفلك ضبطنا فلك بضم الفاء وسكون اللام فلك للمفرد والجمع سيا فزينته في المفرد زينته في المفرد كزينة قفل فلك مثل قفل فعل وفي الجمع كزينة أسد أسد فعل أيضا <تصفيق> لأني لماذا أتى بزينة كزينة قفل لأن القفل مفرد وأسد جمع وأسد جمع صحيح هي الوزن واحد لكن لاحظوا قال زينته في المفرد كزينة قفل مثل قفل هو نفسه فعل لكن في الجمع مثل أسد ولأنه أسد جمع أسد جمع أسد أصد فيها تغيير لكن هنا فلك ما في تغيير لكن أعطانا الموازنة في المفرد مثل قفل وفي الجمع مثل أسد ومثل ذلك هجان نوع من أنواع ال الإبل تطلق على المفرد وعلى الجمع ففي المفرد مثل كتاب هجان مثل كتاب وفي الجمع مثل رجال والوزن واحد واللفظ واحد إذا هنا التغيير تغيير مقدر وليس تغييرا ظاهرا إذا تغيير صورة المفرد حتى يصبح جمع تكسير إما أن يكون تغييرا مقدرا فيكون اللفظ واحدا بين المفرد والجمع وإما أن يكون تغييرا ظاهرا التغيير الظاهر بماذا يكون؟ يكون في الحركات الشكل يكون بزيادة حرف يكون بنقص حرف يكون بالشكل والزيادة قد يكون بالشكل والنقص أو بالثلاثة سيشرح لنا الشيخ هذه التغييرات التي تقصو في المفرد ليكون جمع تكسير تفضل او تغييرا ظاهرا قال او تغييرا ظاهرا إما بالشكل فقط كأسد بضم فسكون جمع أسد بفتحتين وإما بالزيادة فقط كصنوان في جمع صن صن بكسر فسكون فيهما وإما بالنقص فقط كتُخَمَن في جمع تُخَمَه بضم ففتح فيهما وإما بالشكل والزيادة كرجال بالكسر في جمع رجل بفتح فضم ولا كيف تغير نكفت على مرحلتين ثانية إذا التغيير الظاهر إما بالشكل بالتشكيل بالضبط غيرنا حركة حرف من الحروف مثل أسد مفرد عندما نقول أسد أسد فتح فتح بفتح وفتح أسد أصبح الان أسد بضم فسكون فنحن غيرنا بماذا غيرنا بالحركات رهن نقول رهن أيضا رهن رهن غيرنا أيضا بالحركات غيرنا بالحركات هذا إذن تغيير الشكل تغيير بالتشكيل تغيير بالحركات فأصبح بين المفرد انتقل من المفرد إلى جمع التكسير وإما بالزيادة فقط لاحظوا بالشكل فقط لاحظوا كمت فقط أو بالزيادة فقط يعني زدنا حرفاً أو حرفين مثل صنوان هي المفرد ما هو صنو صنو يعني المثيل الصنو المثيل والمثنى صنواني هذا المثنى صنواني مثل طالباني يعني نون المثنى تكون مكسورة لذلك في الجمع ماذا نقول صنوان في الآية الكريمة تذكرها الايه الكريمه الكريمة في الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل من من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان. وعيد الآية الكريمة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد. سنوان وغير سنوان. المفرد صنو أضفنا الألف والنون. أضفنا إذا الألف. إذن هنا في زيادة. زدنا حرفين زدنا حرفين طق وان بالنقص بدل الزياده في نقص مثل تخم تخم جمع مفرده تخنه في بعض الطبعات ضبطت بسكون تخمه وهذا خطا خطا هي تخم كما قراها استاذ محمد تخامه تخامه جمعها تخم بضم ففتح فيهما تخم اذا هنا ماذا ما الذي حصل نقصنا التاء تخم في تاء تخم في تاء اذا في نقص في انقصنا حرفا من الحروف اذا بالشكل فقط التغيير او بالزياده فقط تغيير او التغيير بالنقص انقصنا حرفا من حروف المفرد فاصبح جماعه تكسير زدنا حرفا او حرفين على المفرد فاصبح جماعه تكسير غيرنا بضبط حرف او اكثر يعني بالتشكيل أصبح المفرد جمع تكسير رابعا تفضل التغيير الرابع التغيير الظاهر الرابع تفضل نعم وإما بالشكل والزياده كرجال بالكسر في جمع رجل بفتح فضم وإما بالشكل والنقص ككتب بضمتين في جمع كتاب بالكسر واما بالثلاثه كغلمان بكسر فسكون في جمع غلام بالضم. أما التغيير بالنقص والزيادة دون شكل فتقتضي فتقتضيه القسمة العقلية ولكن لم يوجد له مثال وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أو إناثا وأبنيته 27 منها أربعة للقلة والباقي للكثره نرى نقف قليلا الآن التغيير الرابع نقف قليلا سيدك محمد إذن ال ال ال الوجه الرابع من أوجه التغيير التي ينتقل فيه المفرد إلى جمع تكسير قال بالشكل والزيادة يعني لدينا الآن عملاء لدينا الآن عملان تغييران تغيير بالتشكيل وتغيير بالزيادة زدنا رجال بالكسر جمعة رجل لاحظوا رجل رجال غينا بالتشكيل واضفنا الألف رجال راجو رجل رجال غيرنا بالتشكيل واضفنا حرف الالف في جمع رجل بضم بفتح بضم اذا قال في البدايه بالشكل فقط بالزياده فقط بالنقص فقط الان بالشكل والزياده الان بالوجه الخامس هو بالشكل والنقص يعني التغيير في التشكيل وفي نقص بالاحرف في نقص في ينتقل المفرد ننقص حرفا من حروف المفرد فيصبح المفرد جمع يصبح بصيغه الجمع وإما بالشكل والنقص ككتب كتب بضمتين هي في كتاب فيما في التشكيل كتب وحذفنا الألف انقصنا الألف وأصبحت كتب نعم وإما بالثلاثة وإما بالثلاثة يعني بالتشكيل والزيادة والنقص كغلمان بكسر فسكون في جمع غلام لاحظوا كلمه غلام غلمان غيرنا بالتشكيل غلام اين الالف نقصنا ال الالف هذا نقص أضفنا الالف والنون اضفنا الالف والنون فاصبح لدينا التغيير إذن بالشكل والزيادة والنقص بالشكل والزيادة والنقص فلاحظوا القسم هذه بدأ في يعني في تغيير واحد باكثر من تغيير بتلافة تغييرات في المفرد حتى تصبح الكلمة جمعة تكسير ثم يعطينا معلومة مهمة أما التغيير بالنقص والزيادة دون الشكل يعني بس فقط نقص زيادة فهذا حسب القسمة العقلية صحيح لكن لم يرد منه شيء لكن لم يوجد له مثال لم تتحدث به العرب لم تنطق به العرب خلطون؟ ثم بعد ذلك يعطينا معلومه اخرى يقول ان جمع التكسير هذا جمع التكسير هذا عام في العقلاء وغير العقلاء عام في العقلاء وغير الكتاب كتب رجل رجال عقلاء كتاب غير, غير من غير العقلاء خاصه صنوان صنوان وغير صنوان طيب اذن في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا او اناثا يعني سواء المقصود الذكور أو الإناث سيا وأبنيته وأبنيته سبعة وعشرون منها أربعة للقله يعني لدينا لدينا سبعة وعشرون وزنا لجمع التكسير منها أربعة لجمع القله لدينا جمع التكسير إما جمع قلة وإما جمع كثرة جمع كل أقل من عشرة جمع كثرة جمع الكثرة أكثر من عشرة على خلاف في التعريف سأتي الآن التعريف لذلك إذا معنى ذلك لدينا أوزان الكثرة أو أبنية الكثرة ثلاثة وعشرون بناء ثلاثة وعشرون وزن أريد أن أقول ملاحظة بأنه جمع التكسير هذه الض هذه ضوابط عامة لكن لا تضبط هذا الجمع ولا يحاط به إلا بالعودة إلى المعاجم اللغوية إلا بالعودة إلى المعاجم اللغوية الأخوين أو الصرفيون استخلصوا بعض القواعد، استخلصوا بعض القواعد بعض الضوابط أعطونا بعض الضوابط لكن هذه ضوابط عامة لكن تجدوا يعني كثيرا من الجموع تجدها مبسوثة في المعاجم اللغوية طيب ثم بعد ذلك ماذا قال عطانا إذن الآن هذا جمع تكسير العقلاء وغير العقلاء ذكور والإناث لدينا 27 بناء 4 للقلة و23 للكثرة والجمعان يعني جمع القلة وجمع الكثرة تفضل يعني جمع التكسير نوعان جمع قلة وجمع كثرة. طيب ما تعرف كل منهما؟ تفضل. قال والجمعان والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية. فالقلة من ثلاثة إلى عشرة والكثرة من أحد عشرة إلى ما لا نهاية له. وقيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية. فالقلة من ثلاثة من ثلاثة إلى عشرة والكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له. نعم اذا الان تعريف الان لدينا جمع القله او القلة القله ولدينا جموع الكثره او جمع القله وجمع الكثره الان تعريف كل منهما يقول الجمعان لدينا رايان راي يقول بانهما انهما مختلفان مبدا وغايه يعني مختلفان في بدايه العدد ونهاية العدد مختلفان مبدا يعني بدايه العدد والغايه نهايه العدد فالقلة تبدأ من ثلاثة إلى عشرة تبدأ من ثلاثة إلى من ثلاثة إلى عشرة والكثرة تبدأ من أحد عشر إلى ما لا نهاية له إذا هنا اختلفا بالمبدأ والنهاية بالبداية والنهاية الرأي الثاني يقول إنهم متفقان مبدأً يعني يبدأ, يبدأ كل منهما من العدد ثلاثة لكن القلة تنتهي بالعشرة والكثرة لا نهاية له يعني معنى ذلك في التعريف هذا بأن جمع الكثرة يبدأ من ثلاثة إلى ما لا نهايه له وأن جمع القلة يبدأ من ثلاثة وينتهي في العشرة وفق هذا التعريف لكن التعريف الأول هو تعريف أدق لأنه خصر القلة من ثلاثة إلى عشرة ثم أتت الكثرة من أحد عشر إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية لأن في التعريف الثاني سيكون هناك تداخل بين القلة وبين الكثرة العلم هذا الرأي موجود وهذا الرأي موجود والراجع والله أعلم هو الرأي الأول وفق ما أرى يعني وهو أنهما مختلفان مبدأً وغاية فالقلة تبدأ من ثلاثة وتنتهي العشرة والكثرة تبدأ من عشر وتنتهي بلا نهاية. لا نهاية لا يعني منتهى يعني بيصير الجموع كله من من الكثرة هذا من الكثرة نعم وإنما تفضل لأن ما هو المعتبر في في القلة والكثرة؟ تفضل قال وإنما تعتبر القلة من في نك في نكيرات الجموع أما معارفها بأل أو, أو الإضافة فصالحة للقلة والكثرة باعتبار الجنس أو الاستغراق، وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا بأن تضع العرب أحد البنائين صالحا للقلة والكثرة ويستغنون به عن, عن وضع الآخر فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا مجازا ويسمى ذلك بالنيابة وضعا كأرجل بفتح فسكون فضم في جمع رجل بكسر فسكون و وكرجال بكسر ففتح في جمع رجل بفتح فضم إذ لم يضعوا بناء, بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني فإذا وضع بناءان للفظ واحد كأفلس وفلوس في جمع فالسن بفتح فسكون وأثوب وثياب في جمع ثوب فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا كإطلاق أفلس على أحد عشر وفلوس على ثلاثة على ثلاثة ويسمى بالنيابة استعمالا. إذا الاعتبار المعتبر في جمع الكلة والكثرة هو النكيرة عندما يكون الجمع نكيرة أقلم. مثلا أقفال هذه نكرة فتستطيع تقول افعال هذا جمع قله تقول مصابيح هذا جمع كثره مفروض انه هنا جمع كثره اذا المعتبر في القله هو في نكرات الجموع يعني إذا كان الجمع نكره طيب لماذا قال إذا دخلت عليه ال اذا عرف بال او, أو الاضافه فصالحه للقله والكثره يعني اذا قلت اقلام قلت الاقلام قلت الأقلام طيب ال تحتمل أن تكون جنسية وتحتمل أن تكون اللي يقصد الماهية وتحتمل أن تكون استغراقيه فإذا كانت السغرقية فمعنى ذلك أنها تفيد الكفرة الأقلام إذا كانت السغر جميع الأقلام فتكون للكفرة لكن إذا كانت جنسية تقصد جنس الأقلام فتكون القلة اذا لاحظوا حسب نوع اللام أو توجيه اللام في كلمة مثل الأقلام الأقفال الأنفس مثلا إلى آخره بجموع القلة بجموع القله إذا جمع القله المعتبر في ذلك هو النكرة أما في حالة المعرفة فيلحظ نوع التعريف أو حسب ما يضاف إليه أو حسب ما يضاف اقلام المعلمين إذا قلت اقلام المعلمين فقد تحتمل الكثره وقد تحتمل القله لاحظتم طيب اذا هذه معلومه لدينا معلومه ثانيه هذه إذا المعلومه الان مهمه ان المعتبر في جمع القله هو النكرة اما إذا كان معرفا بال او الإضافة فيلحظ للتعريف وال ماذا يفيد للتعريف أو تلحظ الإضافة المعلومة الثانية يقول أنه ينوب أحدهم عن الاخر يعني جمع الكثره ينوب عن القلة وجمع القلة ينوب عن الكثرة يقول لدينا هذه الإنارة تكون إما وضعا إما وضعا وإما استعمالا إما وضع يعني بالأصل وضع وإما بالاستعمال وإما بالاستعمال فتقول وضعا بان تضع العرب أخذ البنائين صالح للقلة والكثرة يعني العرب نطقت بلفظ واحد هو يصلح للقلة والكثرة ما نطقت جمع لكلمة واحدة فاستغنوا بواحد عن الآخر فهذا بالأصل, بالأصل هو بأصل الوضع ناب جمع القلة عن جمع الكثرة فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا مجازا شلون يعني بالاشتراك المعنوي يعني عندما أقول أرجل الأرجل الأفول، أفول هذا جناح قلة، جناح قلة. لكن أرجل فتح فيكون في ضم في جنا رجل، أرجل جنا رجل، جنا قلة لرجل، جنا قلة لرجل. وما في عندي جنا آخر لرجل، لا يوجد لدي جنا آخر لرجل. فأصل وضع كلمة رجل هنا كلمة أرجل. يمكن أن تكون القلة ويمكن أن تكون للكثرة باصل الوضع كأنه هذا من المشترك المعنوي من المشترك المعنوي الذي يحتمل أكثر من معنى يعني مشترك بين أكثر من معنى فهذا ليس من باب المجاز يعني ما ناب بأرض جمع رجل لم ينوب عن أو لم ينوب عن جمع الكثرة مجازة من باب المجاز لا هذا بأصل الوضع ونقول لأنه كلمة أرجل هذا جمع القلة من باب الاشتراك المعنوي ويسمى ذلك بالنيابة وضعا يعني هذا نطق به العرب هكذا رجل ما جمعه غير على أرجل فقط لم يجمعه على غير ذلك لم يجمعه جمع كثره فجمعوها على أرجل إذا يمكن يمكن أن تكون يكون أرجل للقلة ويمكن يكون للفترة بفتح فسكون في جمع رجل بسكون بكسر فسكون وكرجال بكسر في في جمع رجل لاحظوا هل رجل هل كلمة رجل في غير كلمة رجال غير كلمة رجال ما يجوز الجمع آخر إذا هذه يمكن أن تكون القلة ويمكن أن تكون لي الكثرة إذا لم يضعوا بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني يعني هلا رجال كثرة فما وضعوا جمع قلة له أرجل جمع رجل وضعوا قلة ولم يضعوا كثرة فنابت القله عن الكثرة وضعا وضعا وليس من باب المجاز لأن هذا بالأصل لغة هكذا نطق به العرب فإن وضع بناءان لاحظوا الفرق فإن وضع بناءان للفظ واحد كأفلس وفلوس فلس تجمع أفلس جمع قله فلوس جمع كثرة هذا في جمع فلس فتح الفلس يكون وأسوب ثوب أسوب وثياب جمع قلة وجمع كثرة إذا استعملوا الجمعين استعملوا جمع القلة وجمع الكثرة كاستعمال وأخذه مكان آخر يكون مجازا فإذا إذا استخدمت كلمة أنت أسوب ااا كل الأسوب مثلاً تقول سياب مثلا قلت سياب جمع كثرة واستخدمت انت للدلاله على جمع كل هذا ما بالمجاز مجازا يكون الاستعمال مجازيا يكون الاستعمال مجازيا قلت أفلس وقصدت الكثرة فهذا الاستعمال يكون مجازيا إذا يجوز أن ينوب أحدهما عن الآخر إما وضعا وإما مجازا استعمالا مجازا يعني بالاستعمال وضع يعني هكذا نطق به العرب ما ما في للجمع ما في جمع لنفس الكلمة من جمع قلة وكثره. هذا بالوضع. لدينا جمعان قلة وكثره. إذا استخدام أحدهم استخدام أحدهم ما كان الآخر هذا من باب المجاز. كإطلاق فلوس على أحد عشر يعني جمع كثره صار. وفلوس على ثلاثة فلوس جمع كثره أطلقوا على ثلاثة يعني القلة ويسمى بالنجابة استعمال يعني أنت استعملته بالاستعمال وهذا من باب المجاز. تفريق جيد لكن المعلومة المهمة أنه يجوز أن ينوب جمع القلة مناب جمع الكثرة كما يجوز أن ينوب جمع الكثرة مناب جمع القله. لكن هو ميز الشيخ تمييزا طيبا أنه إذا كان لا يوجد في اللغة سوى جمع واحد فتكون الإنابة وضعا إذا كان لدينا جمعان كان لدينا جمعان كلة وكثرة لكلمة واحدة واستخدمنا واحدا مكان الاخر فيكون استعمالا وهذا من باب المجاز مجاز الآن دخل الآن لدينا إذن الجموع الكلة ولدينا جموع الكثرة نقف عند جموع الكلة تفضل قال الأول أفعل بفتح فسكون فضم ويضطرد في كل, كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف على وزن فعل بفتح فسكون ككلب وأكلب وضبي وأضب ودلو وادل وما كان من هذا النوع واويا اللام أو يائيها تكسر عينه في الجمع وتحذف لامه كما سيأتي في الإعلان وشذ أوجه وأكف وأعين وأثوب وأسيف في قوله لكل دهر قد لبست اثوبا حتى اكتسى الرأس قناعا أشهب وقوله كأنهم أسيف بيض يمانية عطب مضاربها باق بها الأثر نعم اذا جموع القلة كما يعني قلنا انه من ثلاثة إلى عشر راجع الوزن الأول لها, لها اربعه اوزان الوزن الأول هو افعل بفتح فسكون فضم افعل همزه مفتوحه الفاء ساكنه العين مضمومه يطرد في يطرد يعني كانه قاعده يعني يكون موجودا في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف ولم يضاعف لاحظوا كلمه كلب ثلاثي على وزن فعل الفاء الكلمة الكاف خرف صحيح عين الكلمة اللام خرف صحيح لا يوجد حرف مضاعف لا يوجد خرف مضاعف في معناته كل في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين إذا نتكلم على اسم الثلاثي الآن يتكلم على اسم الثلاثي على وزن فعل صحيح الفاء وصحيح العين ما في خرف لام وغير مضاعف حرف مضاعف على وزن فعل بفتح شكلنا فعل مثل كلب واكلب شوف جمع كلب جمع اكلب افعل ضرب مثلا اضرب افعل سهم اسهم لاحظتم فلس, فلس أفلس لدينا ايضا مثل ضب وضبيا واظب ودلو وادل هذان المثلان علق عليهم الشيخ بعد ان ذكر المثلين وما كان من هذا النوع يعني كان اسم ثلاثي, اسم ثلاثي واوي اللام يعني لام الكلمه واو او يا مثل الظبي هي اصلها ظبي ظبي فعل لكن لام الكلمه هو يا دلو لام الكلمه واو لام الكلمه واو ماذا حصل في هذه الحاله قال تكسر عينه في الجمع لاحظوا واضب واظب واظب اضف افعل يعني اللام الكلمه محذوف وعين الكلمه هي الباء وهي مكسوره وتحذف لامه وهذا سياتي في الاعلال لان هي اصلها اضب اضبين وأضبين ثم حذفت الباء حذفت الياء اقصد حذفت الياء بقيت أضبن دلو وادلن أصلها أدلون فكسر ما قبل الواو أدلون فصار ادلي لكن ثم اعلت الواو ياء ادلي لكسر ما قبل يعني قبل الواو كسره فاصبحت ياء مثل داع مثلا ثم حذفت الياء ثم حذفت الياء اذا الآن الفعل لدينا اسم ثلاثي صحيح الفاء صحيح العين لا يوجد في حرف مضاعف وزنه فعل يجمع على أفعل يجمع جمع قلة على أفعل إذا في نهايته واو أو يا يحذف تحذف هذه الواو يعني لام الكلمه يحذف ويكسر تكسر عين الكلمة مثل أضم وأدلم طيب وشذ لدينا شذوذ خلافه للقاعدة اوجه لماذا قال هذا الشاذ لان مفرده وجه وجه الفاء الكلمه واو اذا معتل الاول اذا لا تنطبق عليه القاعده صحيح الفاء والعين فهذا معتل للفاء وجه فقال شاذ قال من باب الشذوذ اوجه افول اكف مفردها كف مضاعف إذن خلافا للمعلومة الاولى القاعده كل اسم ثلاثين صحيح الفيراري ولم يضعف هذا مضعف فقال شاذ اكف افعل اعين عين العين الكلمه معتل عرف علم لياء اعين افعل أثوب ثوب معتل العين واو أسيف سيف معتل العين ياء أليس كذلك؟ لذلك اعتبر هذا شذ عن القاعدة. شذ عن القاعدة وجه أوجه وكف أكف وعين أعين وثوب أثوب وسيف أسيف. تابعتم لأنه لا تنطبق عليه القاعدة العامة. أثوب أتت في لكل دهر قد لبست أثوبه أثوب, أثوب جرا ثوب حتى اكتسر رأس قناعا أشده. وقولهم كأنهم أسيف بيض يمانية عضب مضاربها باق بها الأثر عض معناته يعني قاطع والمضارب المكان الضرب مكان الضرب قال جمع سيف على أسيف ثلاثي القاعدة إذا أفعل أول ما تطرد فيه كل ثلاثي ثلاث أحرف على وزن فعل فاء الكلمة وعين الكلمة صحيحان ما فيه تضعيف إذا لام الكلمة واو أو ياء تحدث في الجمع ويكسر عين الكلمة شذ أوجه وكف وأعين وأسيف لأنها على خلاف ما نصت القاية هذا الوزن الأول أو الاسم الأول الذي يجمع جمع تكسير جمع كله على وزن أفعال لدينا هذا ثلاثي قال أيضا اثنين وفي اسم الرباعي تفضل. قال وفي اسم الرباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره مد كذراع وأذرع ويمين وأيمن وشذ أفعل في في مكان وغراب وشهاب من المذكر. طيب إذا الآن يجمع على أفعال جمع قلة اسم رباعي. ونحن شو الاسم الثلاثي لأن عندنا اسم رباعي أربعة حروف. لازم اقول مؤنث لكن بدون علامه التانيث ما فيه تاء التانيث هذه اسم ثلاثي مؤنث لكن لا توجد فيه علامه التانيث لا توجد فيه تاء التانيث او علامه التانيث قبل اخره مد يشترط لاحظوا عدد شروط رباعي مؤنث لا توجد فيه علامه التانيث قبل اخره مد مثل ذراع ذراع هذا رباعي ذراع رباعي وهو مؤنث هذه ذراع مؤنث ما توجد فيه تاء لا توجد في علامه تانيث وقبل اخره فيما ذراع ازرع افعل ايضا مجمع لا افعل يمين ايمن يمين ايمن حطم وشذ افعل في مكان نقول أمكن وهذا على غير القاعده غراب نقول اغرب ايضا على غير القاعده شهاب اشهب على غير القاعده طبعا هذا من المذكر ليش قال لماذا قال بأنه هذا شد لأنه هذا كله مذكر لأنه كان مذكر عناق عناق الأنثى من ولد المعز عناق أعنق عناق أعنق عقاب أعقب أيضا نجمعونها على انتهى الآن من وزن أفعال من من وزن أفعال لجمع القلة الوزن الثاني من أوزان جمع القلة هو أفعال تفضل يا استاذ محمد الثاني افعال بفتح فسكون ويكون جمعا لكل ما لا يطرد فيه افعل أف ويكون جمعا لكل لكل ما لا يطرد فيه أفعل السابق كثوب وأثواب وسيف واسياف وحمل بكسر فسكون واحمال وصلب بضم فسكون واصلاب وباب وابواب وسبب بفتحتين وأسباب وكتف بفتح فكسر وأكتاف وعضد بفتح فضم وأعضاد وجنب بضمتين وأجناب ورطب بضم ففتح وأرطاب وإبل بكسرتين وأبال وضلع بكسر ففتح وأضلاع وشذ أفراخ في قول الحطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر كما شذ أحمال جمع حمل بفتح فسكون في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن, أجلهن أن يضعن حملهن نعم الوزن الثاني من أوزان القله هي أفعال بفتح فسكر أفعال ويكون جمع لكل ما لم يطرد فيه أفعال السابق يعني كل ما انطبق لم ينطبق عليه الأفعال أفعال اسم ثلاثي أو ثلاثي على وزن فعل أو رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره ألف مد كل ما لا ينطبق على أفعال ينطبق على أفعال مثل ثوب الثوب أثواب ثوب أثواب لا ينطبق على لأن هي ثوب فعل لكن في العين الكلمة حرف علة حرف علة ليس كذلك نعم لكن عندما قال جمع جمع قل أثوب قال شاذ أثوب شاذ والأصل تجمع أثواب سيف أيضا عندما قال في كلمة سيف اسيوف قال هذا شاذ على على أفعود لكن ت تجمعه هي على أسياف تجمع على أسياف حمل حمل غير حمل حمل بكسر فسكون تجمع على أحمال على أفعال لأنها غير فعل هي فعل صلب فعل وليست على فعل لاحظتم بضم فسكون صلب أصلاب جمع أصلاب باب هذا وسطها عرف علة عين الكلمة حرف علة تجمع على أبواب على أفعال سبب فعل كلها غير فعل فعل سبب أسباب أفعال كتف فعل كتف فعل تجمع أيضا على أكتاف عضد فعل فعل بفتح فضم جمعه أعضاد جنوب فعل فعل تجمع على أجناب رطب فعل بضم في فتح جمعه ارطاب ابل إبل فعل آبال ضلع فعل بكسر فتح اضلاع إذن كل ما كان غير فعل ثلاثي غير فعل جمعنا على أفعال لاحظتم جمعنا على أفعال مثلا خبر هل خبر فعل منقول أخبر ومنقول أخبار منقول أخبار طيب يقول أيضا ل زند نقول أزناد أيضا ويقولون أزناد وأزناد لذا زند على غير القار غير زند, زند أزناد آه وهكذا آه جاء منها الحاض وأسماع لاحظتم أرباب أجداد أعمام أخوال لاحظتم أقفال أبيات أوقات اعناق أربع أصفار كما تهم أضلاء أعداء أثمار كل هذه على وزن أفعال هذا كثير جدا هذا الوزن طيب لماذا قال وشذ افراخ <تصفيق> ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الخواصل لا ماء ولا شجر ماذا قال لأفراخ لأن مفردها فرخ فرق فعل فالأصلة تجمع على أفرخ على أفعل تجمع على افراخ لذلك قال شذ كما شذ أحمال جمع حمل حمل فعل تطبق على القاعدة تقول أحمل تقول أحمل أفعل في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن أولاة الأحمال تأخذتم نعم انتهى الآن من الوزن أفعال ولحظتم أنه يعني كثير جدا وعطانا يعني كثيرا من الأمثلة والكلمات التي تأتي على هذا الوزن جمع تكسير الوزن الثالث هو أفعله تفضل يا سيدنا قال الثالث أفعله بفتح فسكون فكسر ويطرد في كل, في كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد كطعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة ويلتزم في فعال لفتح أوله أو كسره مضعف اللام أو معتلها كبتات وأبتة وزمأ وزمام وأزمة وقباء وأقبية وكساء وأكسية ولا يجمعان على غيره إلا شدودا نعم اذا أفعل أفعل حدد أفعله بفتح الهمزة في وسكون الفاء وكسر العين وقال هذا يضطرد في كل اسم مذكر لاحظوا اسم مذكر رباعي قبل آخره مد لأنه شروط اسم مذكر يجب أن يكون رباعيا قبل آخره مد طعام لاحظوا طعام مذكر رباعي قبل آخره مد ألف طعام تجمع على أطعمة أفعلة رغيف قبل آخره يا مد أرغفة عمود في مد لاحظوا حرف مد الواو أعمدة ثم يقول ويلتزم في فعال وفعال هناك قال يضطرد يعني يكثر يعني يكون على القاعدة يلتزم في فعال وفعال في فعال وفعال إذن كان المفرد فعالا أو فعال على وزن فعال أو فعال بفتح أوله أو كسره مضعف اللام شرط ان مضعف اللام أو معتلها يعني لام الكلمة إما حرف عله وإما مكرر وإما مكرر كبتات لاحظوا بتات التاء مكررة لام الكلمة التاء الأخيرة فهذه مكررة كبتات قال جمعها أبتت أبتة وزمام الميم مكررة وقبل آخره في ألف أزمة قباء وأقبية يعني قباء من قب كبو من قبوة فهذه في في معطلة اللام وأقبية كساء يكسو كساو فالهمزة منقلبه عن واو فهذا معتل الأخير أكسية قال ولا يجمعان على غيره إلا شذوذة يعني على غير ذلك لا يجمعان إلا شذوذة مر معنا طبعا كلمة أعمدة ولا نصاب مثلا نصاب تطبق على طيب نصاب أنسبه تعمر معنا أطمة رغيف مر معنا أرغفة زمان زمان قبل آخره بد أيضا أزمنة نقول أزمنة مكان مكان قبل اخره في مد بالالف ايضا نقول امكنه غراب مثلا غراب غراب اغربه اغربه افعله غراب نادي النادي نادي اخر حرف علا النادي أندية زليل زليل زليل اذل عزيز عزة قبل اخره في حرف مد اللي هو اليه فان الان من اسعله ينتقل الى فعله وهو الوزن الرابع من جموع القلة فعله بكسر فسكون بكسر الفاء وسكون العين تفضل قال فعله بكسر فسكون ولم يطرد في شيء بل سمع في بل سمع في الفاظ منها شيخه جمع شيخ وثيره جمع ثور وفتية جمع فتى وصبية جمع صبي وصبية وغلمة جمع غلام وثنية جمع ثني بضم الأول أو كسره وهو الثاني في السيادة ولعدم, ولعدم اضطراده قيل إنه اسم جمع لا جمع نعم اذا فعل هذه ب كسر الفائي وسكون العين هذا الوزن لم يطبط ما في قاعدة تضبطه ما في إنما هو مسموع مسموع في ألفاظ أعطان بعض الألفاظ المسموعة مثل شيخة شيخة فعلا جمع شيخ شيخة جمع شيخ نقول الشياخ ونقول شيوخ ونقول شيخة وثيرة جمع ثور نقول ثيران ونقول ثيرة سابعتم؟ وفتية طبعا سيران جمع كثرة سيرة جمع قلة فتية جمع فتن فتية فعله جمع فتن صبية جمع صبي وصبية يعني صبية نقول صبية وصبي نقول صبية ايضا غلما جمع غلام ثنية جمع ثني أو ثني والمقصود بثني هو الثاني في السيادة يعني السيد الثاني يعني, يعني المرتبة الثانية بعد السيد الأول ولعدم اضطراده لكونه ما في قاعدة لا يضطرد في وفق قاعدة معينة قال بعضهم ان هذا اسم جمع وليس بجمع هذا اسم جمع وليس بجمع يقولون أيضا من ذلك شجعة يقولون شجعة ويقولون درجة ويقولون سفله ويقولون دديا وكردة فعلا ويقولون ولدة أيضا كل هذا على وزن فعلا ونلاحظ بأن يعني الشيخ نص على انه هذا مسموع ننتهي بذلك من جموع القلة هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته